الله عليه وسلم باب المسيح على الطين. باب المسيح على الطين. شطار إن شاء الله بزيدان شوفوا الإخوة بطهدين عبارة في عنا زي مؤمنين هيتم رؤون معكم لأن فيها طفاعة بيشكل لأننا قلنا من الإخوة التابع ومحاديش تابع وإن شاء الله بزيدان أخوة العالم من أول هذا الأسبوع هم تبزيبهم بباعي لإبنسوا عن إخوة لا شك الناس تقصير لا شك أن هذا تقصير انفرط أو ما فلا شك الناس تقصير أصلا الله يغفر لنا وليفعلنا في هم خاصه للمدارسة والمتابعه عن محل صعبه طيب داب المسحي على جنفين قال ابن مبارك ليس في المسألة على الفلسطين اختلاف يعني بين هذه السنة والجماعة. المطلقة التي تبعكم تعلمون أسبطوا في العقائد. لانه يمكن ان هذا البدع مسح على الفلسطين لما أثبتها للسنة حتى في العقائد عليه على ان هذه مسألة القرآن الكريم الله خلقنا من عرّض ذلك. فهذه السنة أثبتوها في عقائدهم أثبتوها في عقائد الجماعة وطحو ونوع المسح على الفلسطين لإنه ورد الحديث لها بها هو يعني يبين كيف أن رسول الله جمعه ورونه ماشي فشيء قالت نصوص بذلك وهذه مسألة إحكاد تتوارث أدلةها حتى قال بعضهم ومما توافر حديث من كذب يعني المتواتر حديث من كذب عليه متعمد متعملا متعمل. وإما توافر حديث من كذب ولم بنى لله أيتًا واحتسد ورؤية شفاعة حول طو يعني حديث الرويا رؤية ربي جل عرضها وما حديث الشفاع متوتره حديث الحب متوتره ومنك ومسحوفين وهذه بعض مسحوفين وهذه بعض بعض متوتر هلأ يا رب علمنا شاء الله هلا نطلع نسمع دور في علوم الآلة بإذن الله تبارك وتعالى دور في علوم الآلة عن سوء الفقه حديث اللغة وصلح حديث اللغة بإذن الله في علوم الانى. ف جتهت حتى مش هنوسع فيها برضه واملات لكن عندي اضطرار قريب ولا بعد بعد قريب ان شاء الله إن شاء الله بإذن الله برضه تاني ما وكل مدروس على سنه طوله بقى ف آه... يعني ايه وده على اللي بيزعموا بيصدعوا على قد الحديث حتى اللي بيقولوا يزعم حديث مسائل في العقائد الحديثه المتوتله كانت انا إني هتيجي ان في العقيدة أحكيت من الحديث الأحاد مش حق ولا الكلام باطل الحديث الأحاد خفض في العقيدة والثوب. فلشمي المسح في الخفين سبيت رق في ليس حتى قال ليس في قلبي من المس على الخفين شيء فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي؟ وقال أفضل القص لا رسول الله وأصحابنا طاب قول أفضل دي مثلا كذا المس والقص ماشي انما اقول وسط المساله الف ماذا ايه يعني ما اعرفش ان هو حسب حاله فان كان مابسا فلا تكلم الكلامس عن الوضوء لو نظر الى الشروط يعني فلا تكلم في خلع ايه أو او الجوراءه ويغسل يبقى على حاله وان كان في قدم ولا ليس ليس مابسا فلا تسلم يبقى حسب حاله حسب إيه؟ حالي طبعا الحمد جليل وطبعا قال رضا صلى الله عليه وسلم ثم توضى ومسح على قفين قال يبدو كان يعجبهم هذا الحديث لأن الإسلام جليل بعد منزول المائلة بعد منزول المائلة عليه يعني بعد منزول آية الوضوح فدل هذا على المسح قفين لأنه ليه مشروع وخبالك وهي يؤديل عليه وطبعا البعض ذكر موجود وطبعا في القرآن وحامل حمل فأنت قال لك وأرجو لكم بالكسر على المسح عن القراءه ارجوكم بال على راس معطوف على المقصولات وبالكسر قالوا بع الرأس إذا معطوف عليه ايه يدل على مسح قطيه فذلك بعض العلم لان قراءه بالباء بالكسر تدل على مشروعيه المسح على القطيه بالقران ثم جاءت تحليلنا في الموضوع الناس على لك احنا اجيب شروطك بس الجورب اخو الجورب من الورود بعض انت في الجوربين اخبالك واسهارش عم تشاكل وغيره والتساخين اللي في الرجل يعني ده ايه؟ الجورة. طيب ويقول نعم إذا كان لبس الاثنين على طول الاعلى والاسفل على كان لمس الاثنين الاعلى والاسفل يبقى ايه يمسح على الخارجي او على الداخلي نعم يمسح على القف ام على الجورب يمسح مم. على الاثنين طالما على طول الاثنين على فوق <تصفيق> خلاص على فوق الصاجه على برامل الاثنين الاعلى يعني تشوف والمسح أي لا ما على يعني واحد بسط واحد انا لابش وضوهي. لابس واحد وعلى وضوئي لابس الجورب على وضوء وبعد شويه لسه على وضوئي ما نقضش وما خلاص امسح لو افتكر خلاص على كده فاختبرت يعني الخف بتاعي اخلعه والجورب بقى كنت لابسه على وضوئي امسح تمام على نقضه اللي خلاص اخليها ادي والله مش خالص ما تسعجوش طب خلاص نبدا شوية حاجات بس ماشي طيب بنمسح يا المسح وشرعا تعريف المسح, المسح عن البلد او الباقي لحال لحقق في زمن مخصوص المسح هنا إصابة ليه؟ البلد, أو البلد في زمن او الخماط المرأة او الاخبارك الكبير كبير ماشي زمن مخصوص وزمن اللي الذي اللي اذي احيطي اللي ايه هل يتغوزنك ماشي معك فنخفه واحد ايه اخبارك ايه ماشي ولي تلبس على الرجل سمي سمي ماشي من جلد او غير من جلد او ايه؟ لا تعلموا كفوا الصلاحة من جلد او ايه؟ او غير ماشي؟ طيب قلنا بقى المسحة وففين قلنا العلماء بينونا طبعا إن, ان المسألة دا كانت تبلغوا التواقل حسن بصر والحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الففين انه على الففين واضح؟ طيب بعد كده أروح لكم إيه؟ اللي في القرآن اللي اقتراتي بإيه؟ بالقالب الكاسي وأرجو لكم ماشي جماعة؟ طيب قولتكم اللي هم أنت قالب سنة أثبتوها حتى في العقلين خلافها المبتدى على زينا الفرور هذي إيه؟ اه وهي رخصة ما هي إيه؟ رخصة رخصة دلين. طيب وعند الحاجة أسمى الرخصة العزيمة جمالية الفرور الفقر الرخصة لغة الانتقال من الصعوبة يعني ماشي يعني سهولة تعريك النقصة في مصطلح ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الواقع يعني ثبت على خلاف الاصل لمعارض الواقع والشدة في تعريق المحظور مع بقايا الحاضر يعني حاجة أن النوع مع بطايا الاصل الحافظ مخفيفة من, من الشارع ماشي معها بخلاف طبعا العزيمة يقبل ثبت الاصل طيب والرغة سبع كلام تخصيبها للصعب المعاصل أم آخر بعد كده عندنا بقى يجوز بشرط بشروط سبعة لبسها لبسوها بعد كمال الطهارة بالماء لبسوها على كمال الطهارة بايه بالماء يقول الشرط أنك تنبسوها بعد كمال الطهارة يعني نتوضى مضوعا كاملا أو تقتسب أتاقول ايه؟ مرتسلا أن تكون مرتسلا أو ايه؟ أو مرتسلا يبقى له في الحديث البس هو على طلارة كاملة. الدليل في ذلك طوع مسالين الحديث بين حديث المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاهويت لأن زع فقال دعهما إني أدخلتهما طاهرتين أدخلتهما طاهرتين. هذا دليل على كمال الطلارة. وبناء على كمال الطلارة يبقى لو البس الخوف ترسب النصات في آخر رك آخر قدم يبقى لا ينفعش. لما انت لازم تلبس الاثنين بعد ايه آه بعد طهارته وهذا هو قول الراجح وهذا هو قول يا ماشاءالله بعد كده عندنا وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما وسترهما لمحل الفرد لمحل اللي هو ليه اللي هو القلم لحد التعبير انت تستراني محل للفرد والفعل فاضل هو شيء لنجوز يجوز لا اذا كان هذا الشيء يسير يعني ممزق ومقطوع مثلا او في مثلا من قطع معين ولازال اسمه خوف يجوز ان تمسح عليه قال الاوزاعي وهل كانت جوارب الصحابه الا ممزقه فيها قطوع ايه خد بالك ايه فما دام لسه يسبق خوف يصدق عليه اسم الخوف او اسم الجورب يبقى ايه يجوز لك ان تمسح عليه يصيبوا ان يكون لسه اسم لكن اذا خرج عن كل مخف يعني ما فيش مش ماسك بعضي خلاص وخرج عن اسم القنفه اسم ثوره الا كده لكن مازال يصف طيب يعني لا مش خلاف هو لا هو ف... هو ده لا ده ده اللي ظهر ايوه ايوه اذا كان الاخبارك ان هي تائ فاقطه او متتابعه ولكن الذي هو اسمه عليه ماشي؟ يقول هكذا ينحطه طبعاً الغالب ماشي؟ ويقول ويمكن المشي بيه ما عرفة يمكنك أن تمشي بيه بقى. لكن هذا ليس عليه دليل هذا ليس عليه دليل ماشي؟ طبعاً حتى بروا منطيماً يقولت على جلني اشترط المثبوتات بنفسيه لنكون تزبط بنفسيه لأن فيه باحة كتب الأخرى بتشتروا جيمة حتى وثبوتوه بنفسيه ما خلاص خلص هيتم بيه ماشي؟ وإن المشي يعني أنك لازم يمكنهم أن تمشي بهم لا ده مفيش دليل عليهم أنا طرابة كبير كنت إزاي لابسوا ومغطي بحيث الفرق ولابسوا على طهارة في الشروط المطلوبة يبانا كده إيه لجزن إيه؟, إيه, إيه أنه سواء كان يمكن المشي أو إيه أو ما يمكن يمكنهم لأنه دليل عليهم وثبوتوما بنفسهما طيب ولك يقول إيه بنفسهما إلا بأثباتها إلا من عليك الجوربان ونحويهما ومسح عليه وعلى سنده عليه انت فاكر انت على جوربه لكن برضو يجوز ان تمسح على الجورب ولو لم يكن أو لو ولو كان يضبط بنفسي يعني ايه يحتاج انك ترمي انا حتى انت تبارك تاني هتشيل مفيش مشكله ده غام على خلينا نسقط باي بس لازم تحطوا ولو ما لا تمسح انا في جريب وده داخل في الجورب ويسبل علوم الذين ذا والاصم اشتدت شرط الناس ماشي منفتحش شرط اللي به الناس فبدأه هو ده لغة لغة اللغة وشرع قف وجب وانا نفسه الشروط اللي يبقى كده ايه جاز المسحوب وبعدين زمان العلماء في موضوع شروط التجرد اللي من صاحب الحاشية على الرض المربع الشيخ خاصم رحمه الله يعني قال من الأصل في الرقص انها شرع على من فالمحاسن الشريعه فما تجيش قياده بقى بقروض كتيره مالهاشصوص على كيف على زي ما اللي كان معوق في من المطار خدت بالك مين محاسن الشريعه وشرع على تخفيفا ورفع للحرج فلما احط شروط مالهاشصوص انا كده كان ايه خدت بالك بقى طلع حرج على العباد في زال ويتنافى مع, مع الحكم من هذه الرقص حكم من الرقص يا جماعه ما تحس وتعيش بقى ايه ما حاسن هذه الشريعة وكيف أن الله لا يجعل علينا في ديننا حرج تبارك وتعالى؟ نعم. وثم طوبى بنفسهما، فإن إيه ليه؟ أنت سواء بنفسهما أو مفجريهما في ماذا لا إن ربنا لكن إنو كنت مع جارب جاء بطني والناعم فده أقوى لأن أصلًا ما عليه واسط صحيح. كنت عليه وهما طاهرتان وسعت علاكم انت مع مع جواب ما فيش هذا يعتبر ايه مشروع ولا ولا شيء واباحتهما فلا يجوز المسح على او على المسجد يعني في المساجد ده ما دي يعني المسجد ده يعني راح نقول رايح داخل في المنزل على ضوء السنه والبس النعل وهو مسح على النعل اللي فيها مفروشات ولا بقى اضطر لك مثلا يبقى في الشارع في مكان واسع في الجيش في كذا في كان الاخيره ما يسترش كعب الموز <تصفيق> لا لا مش, مش. لا مشكله لا مشكله لا مشكله لا مشكله لا مشكله لا مشكله لا مشكله لا مشكله لا فلا يجوز مشكله على مشكله لا مشكله لا مشكله لا مشكله لا مشكله بعد مشكله لا مشكله لا مشكله لا مشكله لا مشكله لا مشكله لا مشكله لا مشكله لا مشكله لا مشكله لا مشكله لا مشكله لا مشكله لا مشكله لا مشكله لا مشكله لا مشكله لا نبدأ فيها بضم النفس لكن انا ضد ان احنا بقول لك مش عارف خلص البيض في يوم ويومين وفي الناس بتشرب اسخن النار بتضحك على نفسه مش على حد طب انا عملت معاك كده قلت لك هات مش بتعملش انت تفقه تفهم <تصفيق> على فين وادينك افقه كده انا خلاص الطيار واسالك وانا حاجه في الطاره انت <تصفيق> انا في الصراحه على في حاجات في اتمرس في يوم وطلاق وزواج ده اللي يحصل ان تظن انك انت متعال هيصطك دهيت تعال وتقول خلاص انا هتشغل على والحبر وانت مش عارف حاجه لا أنت لازم بس تستوي وتختلف في الراس جيدا جيداً بدليل بس انا مهم يا جماعه انت فعلا احنا استفدنا حاجه انا فعلا دماغي مش تعلم تعلمت شيء والمعلومات لازم تاخد وضعها وتختمر في الراس ده السبب بين الواحد مثلا ايه قال الكتاب مصلى وحاجة عبدي وأنا حافظ الكتاب ليس لنا مع الياقو والميسألان المعرفات آخر كلها بعفية عارفتها في الحياة سهل بعفية لا ساعة بعفية وفرق من بس ايه؟ يفهمها كانت يفهمها كاتب ماجد المسائل يعني تتعامل مع المسائل وعفوا العلم فترات طويلة وصلات طوال كاتب العميل إيه كاتب لك استوت استوت يعني طبعا شيء ذا لا. لزني نفقه ونفهم مذاكر حتى بقى عشان تيجي كل خلال مره كل اسبوع عشان ايه قدامنا اسبوع مذاكره وانا بشغل المسائي نفهمه معا خالص تتعلم وتعلم ما تسمع وتعقل بال يشرح لك وتتفقى يبقى كده احنا كده اصبنا مخصوا ولا ويبحطوها بحطوهم قناه زوج البسبق على ايه على المرسوم لا ولا الحليب رجل انا رخصه المعص طيب الكلام إيه؟ لا كل مباح يعني هم نفس بيقولوا إيه؟ مباحات مش من ايه من الحليب او غيره او المرسوم بيخلق على جواز على المرسوم يعني اخويا قال لي ان عندك هنا رخصه والقالين بالرخصه ايه أما لا تستباح والمعاصي لا تستباح والمعاصي الرخصه الصلاح من ايه شر جلد الكلب لو الخوف من جلد الكلب ما هو بالتأكيد دبل واحنا دي ترجع المسائل ده واحنا قلنا ايه هو ده رافع خطاه الراجح ان كل حاجه الا الخنزير وشفعيه له كان والخنزير يعني زي ما الخنزير فقط اكتب لك ده هو الراجح الراجح هو الراجح ان الخنزير فقط هترجحه ازاي ان المؤتلف في نجاس الكلب نجاس عيني كله حتى لو دم بشري لا ما هو الخنزير ما هو ده حاجة أحنا لما مش عم شعرنا نلبه ولا نشيله ولا نبشيله بسرعة شو لنا جاسة حسبان؟ جاسة عينية ولا جاسة طريقة؟ إن جاسة عينية اللي, اللي هي لا تضرب الأوز اللي, اللي جاسة خنزير لو جبناه لو جبنا الخنزير وشغله على على الدنيا كان أبو محارب مدرن يده يعني جاسة عينية أما اللي جاسة طريقة اللي جاسة خيطت طلع المحراب طيب بعد كذا عمل جبران عن إيه؟ وطهارة عينية وعدم وصفينه البشرة مسألة طهارة على ما انها فعلا هم يكونوا طهيرتان يعني مش على نجاسة أو بي نجاسة يجب يكونوا يكونوا دي مسألة صورة أما وصفت بشرة فلا لانه ممكن يكونوا هذا اخبالك بالمادة زي الجلد اللي ايه او حاجة معادة اخبالك انت ازاي ايه لونة ياشي مكراسة انك تنسميك او بيعطوات صويف اخبالك ففيش مالك زي الجلد المسكوع من ايه المسكوع من ده بلاستيك شفاف او بلاستيك شفاف او حاجه بلاستيك طبيعي ويبقى لونها ابيض باهت كده في مفيش مشكل. عليه ولا هو انا شايفه انا احب ماشي لا دليل ايه لا دليل عليه ماشي يا بعد كده بنتكلمه ليه؟ فيمسح طيب المقيم والعاصي بسفله لأن سفر المعصية لا تستباح من الروخص وأنك المقيم والعاصي اللي سفر سفر المعصية على المسح يوم اليلة بس لأن في يمدر يوم يمدرهم من الخلاوة ونتقلهم لينا لكن سفر سفر المعصية ولمش يبقينه ليه؟ رخصة المساخة الزيادة إذا أخبرك قد ايه؟ يمسح ومخبرك المقيم والمقيم في يوم وليلة من الحدث بعد النمس يوماً وليلاً انتبه. والمسافر صلى بالله تقول مش بالحدث الصواب أن مدة المسح نحصل من بدء المسح. من بدء ايه؟ من اول مبدء المسر يعني لأحداثت مثلاً قبل الظهر ولكن مساحة اخوالك ايه مساحة نول المسر الظهر لكن مش من المدة وتحسبش من ايه؟ من ايه بالخبر ايه؟ يعني لأسل واحد احداثت بالصقب عصرات الفجر ليه بيسو عصرات الفجر خبت مالك معايزة ايه ومساحش حصل بنت ناصر 3 طب مش تخاينه من دباقه ايه بصابات بصابات في وسط المحاضرات لا الماما واخدة فوق سافر مع اصل شي سافر انا بس لان السفر انا مع حساب ما ياخدش معايا بس من الايه ايه الدليل يا زياد انت على العربيات اما بتسجل الصباح في أنا أولاً أن الرخص لدفع المشقة وإعالتك على الطاعة خلت بالك وإنت ماشي ماشي معصية فهل يعقل أن الشريعة تعينك على المعصية؟ وقد جاء الناية عن إيه؟ عن الاختعار المعنس والعدوان هل يقول سيما وراءنا الماء المخصوب مثلا؟ ما يوقفش ليه الماء المخصوب على المعصية؟ لأن الماء هنا متعالج لذاتي هذا ما يجب أن يكون مباحة المسحى رجل مباحة بخلال ذكر كان الجاه ايه؟ طيب أنه عندي القاعية تقول ان الناهي إذا كان عائدا على ذات الشيء أو شرطه يترتب عليها النفاق لو على ذات الشيء وشاركت إذا متعلق على حاجة تانية يعني مثلاً عن نكاح أخذت لكم سأتعلم بذات النجاح ولا مش أنطري فإنه يأساً فأصح ليه لا ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ الموجود اللي هو؟ لا يمكنه اللي هو؟ لا يمكنه أن يمكنه في, في, في, في مقوة ايوه ابو عايز اقول لك ان عاصم وعايز ان عاصم يسافر وما ينفعش سنه تامل ولا ايه يبعثهم ولا لا بس انا في النقابه خد بالك ما ياخدينه ما يكونش رخص السفروا اللي باعها تامل لك اللي تامل السفر والسفر هنا في عاصم يبقى نلغي السفر ومتعب ماشي هو من بعدين بعد اللوكسي ومن قلنا الحق إنه مده المدة الله يحضر المده إيه؟ المسافر والمسافر الثلاث نال بلاله هن ماشي لا نعلم فيه خلافا في المذهب اللي نعلم خلافا في المسافر لكن في الحدث إنه يحسن من الحدث بعده إيه خلاف في المذهب والرواع الأخرى بتقول بإيه؟ إنه يمسح بعد إيه؟ يبدأ من المذهب شو الله سبت رحمه الله معروف ان السفر من بواطن اسرار خاص بنا والحال دي هيكون فيه انتباس في الحكم ازاي ها؟ يعني مثلا مش معروف كل انسان يسافر السفر معصيه او سفر طاعة أو هو اللي بيميزه على نفسه هو مجلب من رايح رايح تعمل حاجه غلط مسافر رايح حاجه غلط وانت عارف غبالك انت ازاي ومتجذب فيها مش عبادتك نفسك نفسك بقى يا ما تستندش قصدك لنفسك خد بالك انت ازاي بعض اوقات فعلا لخاص البعض العلماء قالوا موضو ليوا واحد فصل صفر، لكن البعض قال القصر عزيبة وليس ربصر كثيراً فهي موضو خلافية من هالعين هاتيجي بوقت الصلاة إن شاء الله روين الراجع هو المنسابة في الطريق هو المنسابة مثلا واحد مثلا راق الصلاةية مثلا هنالك خامس ست دي بسقنا ما في قصر صلاة متسعدين لش إن هالي الصفر محدود هم مطلق الصفر زي ما تيجي برضو هالمحدود بمسافة أما يوشان مسافة للنساء جلوه افتجاه بقى بالقصر هل يمكن بكول يا معظمات أخي بقول يعني فيه أقوال كتير خلاف الراجع فلماذا في بالفطح الحمالي ونحن مبتدئون ونحن نحن نحصل لك لأن عونا على حاجة ليه فهي ديك إن نحن ندرس لك كتاب ممكن تعرف معه خلاف الراجع وتحف المساكدة جدا مشكلة لا في جدا راجع اللي هي ما أصل مسح الكتب عندهم ولا دي كذا كذا يا جماعة القراءة والتعلم في الكتب الساله في الكتب الساله يعني بدون ما ترست الكتب اللي هي فيها نوع من الصعوبة وكم كذا حدث أشياء راض على أشياء إن الأخ عمل نفسه الفقير وممكن تجيب له كتاب في اللي صاحب دماغه ما يعرفوش خدت بالك فلتك عن نوع من التعلم والتطور على العلم يعني ممكن تلاقي اقرأ مثلا كتاب بعد خاص بعد الكتب اللي جابلت الفقه مثلا كتب عن العباده المعاصرين افاضل وعاصم حسان وجا لك مثلا مساله مش طيب لكن نيجي مثلا هو نفس بقى هو نص بنفسه وفقها واجري اتكلم في المساله خاصه وطلع عشان رؤيهاتها في حين انا قلت انت مش راح لي الماده كده قول المساله دي كده ما اعرفش انا عادي تاخد واحده بوحده عشان حتى الثواني دي من الماده هو عارف احكام سام واللي حصل يبقى نفس نفس مبتدئ ومش مبتدئ ما انت مقلد اللي قرأته انت اسير من قراته من قرأته لك. يعني انت جيت كتاب في الفقه اللي لك ليها يعني شيء مش مشاكل سنه معاصر انت بترجح اللي رجحه ما انتش محتاج انت مقلد لا ممكن تلعب اللي مقلد الشافعي احاكي ده حبه يتطرح اقول لك تقليد ومش عاد بيت وانت مقلد اللي هو دولهم بالراحه انت انت اسير الكتاب اللي قراته ثم ماذا ثم تجد الكثير اللي كنت جبت الكتاب من ايه من كتب اللي على كده ما كده. الكتب لكن قطع صيد وفاي المسائل. فاتوا لك شو ما كده في مسائل الله راح عديدة. إحنا على قول واحد مثير كثيرة. مسائل كثيره جدا تابيلنا راجعها واللي ده طريقه ده موجود في الكتب الكثره وكتب لما نبدأ بداية المسح عند اول مسح يعني مثلا انت في صلاة الظهر مثلا ايه ده استعمل يحصل المسح في بدايه مسح انت في صلاة الظهر يبقى انا ثاني يوم الظهر الظهر بقى نفسه ده هل اخلع فيه ولا امسح برضو هو انت في الظهر قبل صلاه الظهر حتى رجعت ازاي يا عمك الظهر والعصر والمغرب والأشياء والفجر <تصفيق> خمسة خمس صلوات بتنوزات كتب لك لو انا بستكمل خمسه خليني مثلا بعد بالوضوء بتاعي أكثر من وقت انا واخد ده بيقول لك فات باب الأسئلة هات تكتب لنا سؤال واضح عشان ما اصرخه بعطره الدنيا على الفاضي على كذا سنه سنه بس هات بالك لكن هو ما حاجه صندوق او محرك ببعض الصور هي ازاي بتختلف بعض شويه ماشي <تصفيق> مش كده السفر ثم قام او في الحظر ثم سافر ماشي نشك في لم يزل على مسح المقيم لانه اليقين ما زال لم يتحقق شرط نقول فلو مسح في السفر ثم قام، ده مسح مقيم فنجي سافر ثم مسح ايه؟ ثم مسح في السفر بقى له سلطين مسحها يكمل ايه؟ يوم وليله ثم خلط الناسبح مقيم ويعامل على حالته التي هو عليها طيب، في الحمر ثم سافر، مسح الضور ومشي أو العصر ومشي الراجح انه يمسك وتم مسحه سافر الليلة المسعدة في... ما يمسح مسافر عرفاً ومتعاً فأصبح يا صاحي يبقى عندي مسافر ثم قام دي سواء عراجحة يعني مقيمة داخلات فيها مقيم ثم سافر ايه؟ انت مالك انت زي يوقف المسحة المسافر يوقف المسحة المسافر شك في الجلال المسج يبدأ على قلب اليقين زي ما الشيخ كده شك كان في عليه على يقين لو نقل لو مسح الايه النق طيب ويجب مسح أكثر أعلى الخوف فيضع يده على مقدمه ثم يمسح سفل يعني أغلب الظاهر بتاع الخف يمسح أمسح أغلب بالصغير ماشي اذا تمر ييدك على ايه على ظهري ماشي ولا يجزي مسح اسفله ما ينفعش واحد يمسح من تحت يجيب من فوق لأن المشروع من فوق زي ما سيدنا علي لو كانت دي برايه المسح ايه أصبح هنا المسح علىه ماشي؟ وأنه يصبح المسح على ظاهر مفيه على روما صلى الله عليه وسلم ومتى حصل ماشي <تصفيق> بعد روماسه عصري وعقبه ولا يسمح حتى ماشي بالسنة تبسح ايه؟ العقب وحتى هذا ليس من السنة إنه تبسح ايه البطن هكذا واضح؟ ومتى حصل ما يجيب الغس بطل المطور المدع حصل ما ينقل للغسر كجماعة أو الزن المنيئة أو كده ما يسبعش خراسة بطل هو ما المسح من عند المسح في الطهرة الصوره في الصورة هو الكبرى ناس في الطهرة الصورة من الكبرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إذا كنا سفر أما ننزع خفافنا ثلاثة أولئلة هون إما من جنابة يعني من لا ننزع خفافنا ده من الغسر والغسر عميهم بذل الماء كما سيحتي. او ظهر بعض محل الفرق بطل الوضوء ماشي طبعا قلنا ديت لو كان بعض محل الفرق دي بقى مساله اللي هو اللي هو عايز يخلع يعني دي مساله اصحوال العلماء انا اقول لك ان خلع ظهر جزء من الرجل او الرجل كله هي حكم المساله واحد خلع بالك انت الجورب هو على وضوئه خلت خدت بقى هنا المذهب المعري الكثير من العلماء اني تعلم من اربعه ان الايه المساره الوضوء ينقض بهذا واعزمه على ماشي اعزمه ليه والبعضهم قال انما يغسل رجليه ده قول تاني غسل رجليه وده قول من لا يشترط الموالاه من لا يشترط الايه غسل اغسل رجليه والقول الثالث قال الوضوء صحيح هو على وضوئه لان الوضوء لا ينقض الا بنص وهذا ما مصره شيخ الإسلام ومن مرجعه إنه هو على وضوء حتى لو خلع بشورة لماذا؟ طبعا قصد هذا كمان مسع على شعر ثم حلقة شعره، وقال إن نقدر الوضوء إلى بد أن يكون بدليل وما دام لم يرد دليل بهذا فالأصلا له باق على طهارته وضوه وإذا ما مصره شيخ الإسلام وما مرجعه أيضا طبعا عزلك الحاجة مرضة جماعة على وضوه المسر فهو كان مسح مسح وخدع وما اتطفدش وضوما ينقض من دي ماشي؟ فبعضا المسح مسح الخلع الخارع لا او ضوور محل الكمبوس محل ماشي؟ وقلت في فترة اقوال ده قول وفي قول تاني بيرتنه يغسر رجل بس وقول تاني اللي هو زكرته للمشاكل اسلام ومتحته للم أنا عايزة هولا لا لا الناس مش ان انت تعبت ربك لكن انت ما رب يوسع عليك في العلم الشرعي وتواصل وترتقي انت ممكن تراجع شيخلافه يعني مثلا ايه خدت في ترقيع وعالم جميل لا وانت ممكن تراجع خلافه ومش مشكلة جميل بس اعمل ادله بصون وتتوسع كده وتفضل مسابح بين وتوجيه الادله لكن الاتي يعني ربك بايه؟ راجح ان احنا متعصبين عندنا ليه هي ثم ان كتب في ده فيها فقه صرايه منهجيه اركان وشروط وكذا وكذا فيها قوايد كثيره جدا في دراسه ايه فقه وفيها تشكيل عقلياتك الفقهيه ماشي يا جماعة؟ لكن انت اخبارك ايه بعد ممكن المطب ذلك ربنا يوسع عليك او تفهم المسائل وتتفقه وتوسع في شروط فقه وفقه واسع الاحوال واخبارك وخلافات العلم وكيف توجه الدليل ممكن ترجح ايه ترجح على فكره واضح؟ شيخ المفروض اللي ذاكر فكرة الأولي ذاكر كتاب من كتب السنة حسن؟ ماذا؟ <تصفيق> اللي ذاكر فكرة أول مرة يعني اللي يطلع فكرة أول مرة ذاكر كتاب أول مرة كل حتى أول مرة إلا كده حتى إنه إما التبار الانتفقوا بفق المسكترين وخريبتين وهذا الفقر السنة إزاي وهو وهو لا يوحش الدراسة بفق المفرق يعني هتجب بس مثلا إنت في نين الأوطار أو صوب السلاح طيب عشان نين لك شروط يط والمطهارك وواجباته وكذا مش موجود لان الكتاب بياخدوا فقه الحديث ايه فقه العديث؟ تفصيلتي ايه يا التفصيلات دي؟ معظمة مشتباه يعني نتكلم في ترتيب الفقه بالصورة دي حتى على ايه ما يزونك لا ايه معانهم ايه؟ فقه لكن ديه الكتب القدام دي اللي عليه حتى العلماء اللي استقلهم يعني شيخ الاسلام التيمية مدع حمالية وفضلت يوم القيب وبعا كانت تعلم شيخ المعظمين. لا تبغى خبر عكى رجع بعدين حماري بدنا نصو حماري إش إيش شو كان بدنا نصو على الفقه مذهب زي ثم سقان صنعان يا أبنائي تزاي ولذلك مفيش فيش لا يدرس أي واحد يدرس دخول الفقه لا أحد مسجل تاني للنص ودوش في بعض الأبواب منك أن أنت كذا في مسائل ما نشأ وجودنا هنا في كتب الفقه إيه المذهب يغير كتب الفقه معتبرة في مسألة كده حتى معين تزاي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 فأنت مكمل، لا تدرس عليه. ثم بالحاضر نحكي بالدليل عشان تفهم جبعت بينها العسلين جبعت بين غير بين الأصلية. وعلى الأقل أقصد فقه سورة اللي اللي شفت يعني. آه كتاب عظيم بس لا لا. هذا هو كتاب عظيم جدا طبعا، بس تفرق. يعني على فقه والوسط فقه. خلنا نقول ومثال ثاني في المساله كتابات قاع وميله ترجيح هنحتاج نرجح برضه اتفضل ها نكمل يا جماعه وبعدين انت شايف ان في نصوص كبيره في, في الكتاب ده بالشماره اي مثلا في نص واضح فان انقضت المده بطل حضوره ده التوقيت ده كلام اللي هيخبط كتير من علم الاخبار لكن راجح ان انقضاء المده لا يبطل من الايه لا ينقذ الوضوء يعني معنادي ايه؟ معناها انا جيب مثلا المدى بتاعتي انتهى بكر ضهر وقاب ضهر وانا ما احدزتش بساعة المساحة وانا على وضوطي يقول لك كده انتهي المدى دي ايه؟ لا كانت باجه ازاي انتهى والمدى لا ينقذ الوضوء لك تصلي على العصر والمغرب والعشاء طالما ما على وضوءك ماشي؟ لانك تطهرت بيقين وما ثبت يقيم يزول مثله ولا غيره النص بايه بنقط الضوء بيمت ايوه كده يطلع طف طبعا على, على... مش خلي يعني خلينا مش من الخلاف يخلي عشان الناس مش شكل بياخد ولا وعلى ضوء لكن ان ايه يشيل بالعكس بننظر على مسائل المساله يعني <تصفيق> <تصفيق> يعني ما بيقدرش يحلها بس ما زي ما انت شايف الفرق ينفعش زي ما انت يعني انت ممكن مساله تحيرك شهور تاخدها انت تعترفها من كم من المسائل الواحد بيلاقيها قطات في تحصيلها ولما رجعها او خدها أو وكذا خلصت لأنه في قبلك ما كنت أعرف كتاب تحضر أين؟ يا رب أقضر مدن فضل يا رب أقضر مدن فضل يحصل تتعمل غلط وهتفتي غلط وهتكلم الآن غلط وهتظهر مدنك تحصل وصنعه كانت فرق معايزة ماشي لكن تعرف من يدرس ولاك فأنا أضع مثل هذه الفرصة قبل القرارات واسم وممكن تفهم مساكل كتير جدا على خير واجهة. وتتعبط رب من خاطئ الناس غلط. الناس غلط. الناس لك من زور خطأ ودفتي نزغل وده أفكر ناسك مفتي لنا لا تبغنا تاني ما أصعب مفتي المنيف آخر أخوياك لا قرر بس أنا فرحان مش طاي لعبني خيتي وممكن يكون مسألة في أرجع من كده وفي كذا وفي مع رجل وده ولا كسير. وصاحب وصاحب الجبيرة وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة وهو الجاب أنا بعد يعرف الجبيه بالليل يا بيو ماشي تذكره بقى على ايه طبعا هو على طهارة لا لا شرط الكبيرة الطهارة لا يشترط الكبيرة ليه؟ الطهارة ودي ما تخالف فيه جبيرته الخفين انها بتخالف الخفين زي ما ليك ان القطين شرط تبصوم على ايه اما الجبيره لو واحد انكسر وعمل جبيره مشروط الطهارة بالوضوء ده بس الجبيره لا طيب عشان بالك عايز صاحب الجديد العدد لا يشارك في لبس الجبير كذلك الموج الجبيرة ليس لا مدة طول ما ماشي وكذلك في الاخبارة كالغسل والوضوء وفي الاختازل ويمسح بايه يوكل غسل والبسع الجبيرة الليزة الليزة عادي مش إلا إذا في الصلبة لو أنك ما تقول شما من أفضل إما يتطهر إما يتطهر إما يتطهر إما يتطهر إما يتطهر على حالة مش مشكلة حالة جدا ما يقدرونها شيء هذا مريض هذا مريض هذا عادي طب على طهارة. ولم تتجاوز ممكن الحال لشكل ده التثبيت يعني يعني هم هنا مثلا هنا ما يعرفش يعمله ده ولا التت ايه لحد هنا لتثبيت او تمام يبقى خلاص داخل في الحاجه داخل في الحدي طيب آه غسل صحيح ومسح غسل صحيح ومسح ايه على باله غسل الجزء الصحيح وامسح عليه ايه على الباقي اعمل الجزء الصحيح هنا والباقي ده مسح الايه انتبه لك يغسل الجزء ده ويروح ماسح عليه ايه على الباقي يغسلوا الجزء الصحيح ثم يمسحوا على الداخل طيب الحديث راح يقول ليه الشجر والحديث بعيد وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم منها. إذا كان يتضرر بهذهبات جبتة إزاي؟ بنزعها طبعا أنا أتفهم أنها دي في أكثر منكم قلوا راجع أنه أمسح عليها ليه؟ وده اللي براجح أنا براجح شخص يتعلمون أحوال غيره أنا قال التيمم طهارة مديلة فأنا ما أجأ أقول له يغسل بات الصحيح ويجي ثاني عشان ديت فقد جمع بين طهارتين لكن ورد الشرع بالجمع بين المسح والايه كما في المسح الايه طوفين بين النهر والشرط ان ممكن امسح وايه واغسل لكن دي بعديه خد بالك قالك نجمع بين ايه طارده فالاول هون انجمع بين المسح والايه والغسل طيب بعد كده ولا مسح ما لم توضع على قلنا الخلاص الرياضه تجاوز الطهارة عايزين دليل عليه ماشي وتجاوز المحل فين فيخص صحيح قلنا للجوز الايه اللي هو السليمه ينفع الجوز بقى يلاه ما نحتاجه لا يرضيها ده كلامهم في الحاجه ويمسح ويتيمم خروجا من الخلاف قلنا ان مساله الايه ان ما ينفعش يمسح ينكمل. ماشي مسألة التعليل بالخلاف خروجا منه زي ما قلنا الاصلي تقول ايه بالخلاف لعلي إنما طرم عوال مطلوب في حقه أو مراجع في حقه إنه يخسنه وقل عليه يا جبيره بإيه؟ عليه سعليه وهكذا وعن أحمد لا يشترى التخدم والطهارة لا لحديث صحيح لكلامه هو شوفت أنت بقى أنا أعجب لك على حاجة بس كتاب هنا بيجيب غالبه ما بيجيبش نوعات كلها لكن إنت لو قرأنا كتاب للعدة مثلا أو الكلام في بقى أوسع الإمام أحمد رحمه الله في روايات المازهر. قد لما تجد لازم تجد واق موفق الراضي. في الغالب إلا في النادر. يعني قاعد على ثلاثة روائع. غالية ما تجد إيه؟ الرواية. سيباد المس. بالمات بالباتي بال ولا سيباد المس في مدة عند روائتين. الرواية في واحد مو موفق الراضي. هتسمع عزان؟ يعني قد لما تجد إخبار إيه؟ تجد عنده روائة. توافق لي الراجل رحمه الله ورحمه واسع او زي لو لك الطهاره تشترط دي الوالي ودي الوالي وفقا على قولهم شويه اذا طاره لا شرط طيب لانه انا لما ذكر الطهاره احتمالا يشترط التمام عند العجز على الطهاره لو فيه دم فيه انا تمام يبقى المحتمل ان على صحه النص والنص ايه دي طبعا بعض لكن قول الراجل هو ايه الليل والمسح والمسح مسح الايه واسكر الصحيح هو مسح على الايه عنده صار ما مثل ادواء على الجرح الغلاوه بخاط من نزع نصع برضه عنده جرح معين وحط عليه الجزاء بقى وحط عليه معين برضه ما يقدرش هنا لو نزعه هيبقى في ضرر طيب لو ما بس أو نزع في ضرر برضه يغسل بقى ويمسح الايه رايحين ازاي رباط اللي حطه اهوت على الجزء المصاب ماشي ضبط طيب معاكوا ضروره طبعا عمر وعبار انه خرج دم لي قرحه فارقمها مش مخبرات غير توضع عليك عاد في حاجات في القرحه والقرحة حشاها بشيء عشان يعني ماشي فكان ايه رحمه الله تعالى يتوضع ايه عليه وقال بالغ يسقط يرسم مستقيم خد يعني مثلا واحد نفروقة يهدل على حاجة جاملة من خلال ما احنا قلنا مثلا فلمونتين ما ينفعش لكن احنا عايزين ايه ده؟ ايه حاجة معاية يعني اصطح حاجة معاية لمادك تا حول دلوصول الماء فاتبالك كان زي او شيء زي ازي بطرون ارزنا زي وضعنا فاتقال مالك يحطه يمسح ايه؟ واضح؟ طيب وتفارق الجبيرة الجبيراته الخفة في ثلاثة اشياء التفارق يعني ايه؟ الفروق بين الكبيره والخوف ده حياتهم هم إيه هم اولا وبمسح جميعها وبمسح ايه وخلي عيها على الشروط كلها مش جاينا الاول بالظاهر طب بتمسحها كلها ماشي لكن الخوف ده ايه على روما ماشي ومسح لا يوقد لان طول ما هو مع حد الكبيره ما بيمسح ما فيش حد يوم وليله مش وجوزه في الطهاره الايه الكبرى واظب عليه وعدم اشتراط الطهاره في شيء طبيه <تصفيق> تكفي بيانات الشخص <بسيح. تكفيق> وما ووان والله بمسح على على العمامه برضه برضه ايه المسح على, همسع على العمامة اذا ساب الرسول صلى الله عليه وسلم قال امس على قد راسه من على العمامه وقياسا على قد مسح الخمار برضه ليس شرط ان على خماسي ماشي ولا مشطره العينه ولا الخمار انما صوب على طهاره ولا تحديدا لهم ولا تحطهم به، ماك. يعني في أعلى يعني, أعلى يعني, فيه يعني, فيه يعني, فيه يعني فيه مثلاً في العمدة على كل واحد. وجايب الكافي علوان كله في مزل والمغني مرحله اعلى احنا بس بنستعجل على غلات المذل نفس يعني هو هنا من في لا لا مش هو خلاف او خلاف, أو خلاف <تصفيق> ايه ثمانيه الخارج من السفينه قليلا كان او كثيرا كان او مليئا كان لقوله تعالى او جاء احد من الغائط و لقوله علي عليه سلم من غائط وقت المراه والمراه الاخرى السعي والتلمذ وصحاح القرصه طلع يصرف عاد اسمع صوت او يظهر ريح وحضروا في المال يرسل تروى تردد اتفق عليه كده وقال الصحابه توضيد كل السلام نقول ما خزن السبيلين في في خروج الديدان أو نحو ذلك أو كذلك فالتبالك أو حصل نوى الراجح أما لا تنقضهم والراجح أن خروجها لا يقضون، أما معنا ذلك فكل ناقضهم والثاني خروج النجاس من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا ناقض مطلقا هذه صغار لوحد معلق فاسترى فالتبالك معنا ذلك لكن مالذي. مالذي. مالذي في فلو. فلو. يعني تعرف معاملة اصحاب اعمار نقط ازاي وفرج المثل ما في للمسجد ليه هنا صلي ثم يتوضا بعد الأزام كصاحب عطر ثم يدخل الصلاه وما ينزل فلا ثاني وقت ثم ما فيش حتى لو مكان عرفة الله طيب بعد ذلك وإن كان غيرهما والطيب. والقيم لقض انفاحشا في نفس كل احد بحسبه لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة من أبي حبيش إنه هنا معدق فتوضعي لكل صلاة من الاستحارة ورؤية المثير رؤى ذلك لطلح على أبي الدرداء هذا خارج من أين فأنت مالك خارج من السبيلين على صلى الله قاء وهذا فعل بغرد ثانيا دون عزوب لكن هذا حجماعة في الدم أنه إذا خرج من مكان من الجسد لا ينقض الوضوء لما ورد من الأدينه منها الصحابي الذي كان يحرس بالليل ويدور بالساعة فالمقرب من الصلاة المعلوم أنه داس على دم كثير ماشي وكذلك كانوا يصلون في جراحاتهم ترى كذا الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم فالراجح ان خروج الدم من الجزمه لا ينقض الوضوء خلافا لمن فرق بين القليل والكثير ماشي اما القيل فالوضوء استحبابا وليس وجوبا لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدل على الاستحباب ووضع الفعل لا يدل على الوجوب فالقيء استحبابا وليس وجوبا وقال هذا اصحاب في الباب ولا قدر يسير, يسير ولا كثير خلاص خلصنا المساله دي قلنا ولا في ما فقال أحمد الأخي ال, ال... ال... ال... المذكورة يعني على عرس وجرحه لمن الزوال العقل أو تغطيه طوب ونوم زوال العقل او تغطيته زوال العقل يقبلك جزال السكر او نوم في تفصيل المقولات أقوال عديدة في النوم إذا كان مؤتبات كان هنا هو قول الراجح أن النوم الناقض هو ليه؟ النوم المستغرق الذي يفقد الادراك فيه تماما ماشي حق لو كان يعيش حق لو مستغرق يفقد أخبارك فيه إيه؟ هذا هو إيه؟ هو الذي إن حديث العين وكائسة كانت تبقى لك إنت إزاي؟ لما نوم بلتوضط وعن حيث أكرافيرسين الفيصل من ده نوم مستغرق من ده ده فيصل في المساله عايز اقول وجه المساله الجنوم الجنون بقى والاغماء والسكر ينقض الباع فاللي فيه العقل فيه <تصفيق> مش كتير شاخت شاخت كده في النوم وغطيت على خطير ولكن جنون احيانا انت نفسك تسكنس مرحكا نحسها بنفسك فليس يجب على, على النوم اعمل احكول على النوم الجاسي الذي لا يفقد حواسه وتماما ماشي يا جماعة طيب ما لا بيقود انهم يسيرا عارفا من جالس وقائم النوم بقى اليسير لو لا بيقود حواسه وتماما ماشي هذا لا يقود ليه جمع بين النصوص لا يقود الموضوع. الحديث ربعا عن الناس على الصحابة كانوا ينتظرون العشاء في الأمورة ثم يسرون ولا يفضلون ماشي الرابع مسه ايه اكبر كبتة زي مسه بهديه لغفرة فرج الأدبي المتصل بالأحاق أو حلقة الدملي مس ايه فرج مباشرة ببطر اليد هدي فيها ثلاثات اقوال يا ثلاثة ايه اقوال المس مطلقا لحديث والمس ذكره فليتوضع مذكور اهو ماشي مما السفر جاء فلهذا وض وقال اخر بعدم المس مطلقا بعدم اللقط مطلقا لا حديث هذا توقف عليه انما هو بذعه منك انما هو بذعه منك والقول الراجح الجمع, الجمع بين الحديثين الجمع بينه وهو المس بشهوه الناقض المس به هذا في جمع بين الحديثين في جمع بين الحديثين طيب بعد ذلك قال أحمر حسوح وصحيح وهذا عام رأسه على قربوك بمس فرج نفسي ولماذا تكون حرم تنبيع على نقض بمس الغير ماشي طيب قلنا نمس بيه؟ مس الفرج بشهر هو دي الفايصر في المسألة جمعة بين المصين طيب بعد ذلك أنا أمس الخصيطين وأمس محل الفرج البائل لأن تخصيص الفرج بيه دليل على عدميه في مسواح يعني أقول لك بقى لو مس إيه؟ غير الفرج كالخصيطين فهذا إيه؟ ما ينقض ليه؟ الرذول نحجز من الفرج ويمس محل الفرج دائماً يعني لو كان مخطوعه بالإخوانة يعني مخطوع الفرج فمس محل هذا لا, لا يوثق الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر شاهوا من غير حائط عند مسه مس, مس المرق أو صار مس المرق للرذول ولو كان الملمس بعيداً أو عجوزاً أو محرمة لقولي تعالى ولا مسوا النساء ما او لبست قال ابن قبلة القبله من اللمس وفيها الوضوء طيب احنا عندنا بقى ادله بين حادث لمس وفي وضوء ازاي الوضوء يفسد بس اقوال عندنا كان يقبل وما خرج كانت صلى الله عليه وسلم هذا الظاهر هو يمسها لا فرما تحوله على أنه كان بحائب أنه كان بحائب فإذلك كان يقول وخاصة يقول بس بشاوة بس بغير شاوة بس مطلقاً لا ينقض وأذن هو الراجع أن المس مطلقاً لا ينقض لا ينقض وأذن هو قل الراجع ما انه يقصد بهذه الأدلة المذكورة من اللمس الجماع، من اللمس بإيه؟ الجماع لا لمس من دون لا لمس من دون ايه مقال في الكتاب الأفق بين الصغير والكبير وظرط المحال وغيره من عمومي إلا لك أن نقول الرامي إيه ايه أن, إن الأنصار طبعا تكلم ل ل لا يجوز يعني يحرم لكن طبعا طبعا حراما صباحا اللي هي المرأة اللي لك الزواج منها؟ هاي با. اللي تنقض ومع ومع لا لك مع ومع سواء فيش اللي يابوسك وصفحتوها راجع الله لكن حرام وقافل قلت الراجع تباسألة عادب مع الإسر مع بلتبشاوه. مع بلتبشاوه. هاي بحاجة بكورتي حرام ويازن لكن ما عايب انت فرما قلنا ينقض رباح هذا الطول هذا ينقض ولو كانت كبيرة عجوزة لدي المصابحة القول يبدي بلي لا ينفع ولا كبير ما لبعزين؟ لا ينقض لو قولوا لا لا يجوز ما يجوز العم شيء العم الخال غلط ولا ينطلش وضو المنسوس وضو ولا التربوس بدله ولا موجد إنساء والعالم تناول النصري له. اجي طيب السادس غسل الميت واحد في <تصفيق> قلت ما حتى لو حط الخبار لان المصافحه لقاء اليد ولو محاه طب ما برضو ما بس اصل كلها ده حرام لحد ما يعني انت خمسكت بسهل مضعارش الأرض ماذا قالش ماذا وكذا لكن الأشكل هي هنا يعني لو لكن الناس دي الله يتبارك وتعالوا بإيه لهم حكار حتى لو زعلت يا حتى لو زعل هذا مش حياة فهل تستحي في شيء يوم الله بارك وتعالى هذا حياة, حياة, حياة مزبوعة لأمة الله حقاً يستحي منه. اتبارك عايز عزائي الخير مزبوط. فانت لو طالبوا أنو نعلم الناس ب... أنو والبيت الناس الدين، وربعيه وحق الأحكام طرده. بين الحق والشرع، وستجيبه. والله على حكنا وسعيه. هتضع بيته الله بصفة الخالق. الله خلاه حديث من دلنا. على الشيطان مش إخراج معيق. عنده التحريم مصباحة المرأة الأجنبية. رسالة الشيخ حسن الله. عشان نكمل بس وخلاص يا جماعة قلت فيه غسل الميت غسل الميت الثالث غسل الميت أو بعض لأن ابن عمر عبد عباس كان أمران غاسل الميت بالوضوء نقول أخبالك أه طبعا نخلق قال أبو غرير أطلب فيه الوضوغ ولا نعلم أنه مخاربة في الصحابة قيل لا ينقم أخبا لا ينقم وأظهر الراجع لا ينقم ووقف أكس المعلماء قال موفق, موفق دمين مطلعا مطلعا أنت مهار صحيح لم يالك فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه والكلام نحن يدل على أنه مستحب للاستحبام بس استحبام ايه؟ فقط لأنه قال أحب إليّ أن يتوضّق يعني ليسوا مستحب مطلع داك مشاجه فالوجود وعلم نفيا الوجود بكون ايه؟ الخبر موقوفا على أبي رغيرة فالأو في الشرح الشرح دايس بشرح كبير والغاس بقول أبراجح أنه ايه؟ الغاس الميت أرب الموضوع لما استعب رضاتنا هذي، والغاسل هو من يقلب الميتة ويباشره لا من يصب الماء. المقصود بالغاسل لما نتكلم عن غسل الميت من يباشر غسل الميت بيده مش اللي يصب ميت شو كل في ولا خلاه واحد واضح؟ وما غسلش اللي يصب بس واضح. طيب السابع أكل رحمي الإبل ولا من يجي؟ أكل رحمي الإبل وقول الواجب وترزف في روض الناس خلافا من اما الثاني حريب ولا النص وده راجع حتى موصوفونا من الايه من الصحابه زي ابو الله عنه وما يقيل تحليل بن سمره صلى الله عليه وسلم قال انشد تتوضا وانشد هذا يتوضا قال انا اتوضا قال لا اتوضا لله قبل قبل على من, من, من, من, من, من أحب ماشي فلا ضبط الوقيت اجزائها وقلب وطحال وكلش وشحم لا اقول الراجح ان كل هذا ينقض وأنه انه يسمى لحمد اما لو شئت برقه مش مشاكل لانه لا يسمى لحمد اما اكتبنا كلشي المدرين كل حاجات دي من الخنزير محرمه و يشمل هذا لحم ايه الخنزير ممشي ولسان ورأس وسلام وكوارع كل ده لا يحقد لا ان كله ينقض وهو اللحم الايه اللي كان عن قول الراجح و عنه يعني ان ينقض عنه ليه؟ هي الوضخة عن لحمة الليلة وده راجح لأن اللحمة يعبر عن جملة الحيوان. هي انت ازاي؟ كذلك واضح؟ الردة الثامن ايه؟ الرد. الردة على الإسلام وما عمل الردة؟ طح عمل طح بطل العمل يحتاج هو؟ لا لا ينكر بس انا قلت لك يا اب الحنابلله كله منرجع هنا لورود من النص معه وهذا ما رجحه المنصور ولا اصحاب مذاهب اخرى انه جابع ورجح له لا ينكر فعملت الحديث بل شبهه واوقف كلامه على صحه الحديث قال النووي وخص صحه الحديث يبقى حسب كلامه لا ينكر صح لا ينكر فتح لكن حتناد حتناد حتناد حتناد عايز أقول لك أن أمور لأ وفي الوصح معهات شد حتى لا أبقى نهاية حتى أو السهل وشيء عن نبيل لكن انا عايز أقول من أصل في التعبد أن الأمور التعبدية غير معقولة المعنى عشان كنا نمتعش القياس بالأمور التعبدي لكن احنا نقول فيها حكم إيه الحكم؟ العلماء قالوا ان لحب نبيل في نوع من السفورة وقبلك لا يطفئ إلا بلايه؟ لا يطفئ إلا بمضوع لا يطفئ إلا بالمضوع واضح طب لو سل الله <تصفيق> لو على التانية خلاص ما ماشي. طب لو انت الحاجات ثانيه لحم سباع او غيره لا خالص حتى لو لا لا خلاف الحق في ما اللي ماشي بلا بنقول برضه اكثر سرعه عليا ليه البنت قوه غضبيه قوه لا هذه القوه على انت لا لا على طردين كده طيب احنا حرام دلوقتي هل مغصول ولا اتخذت واحد بالعافيه سطح وتظبط هو ده من اخر وصحتي الاصفر راسه الهضور بص صحيح مع الدس اللهم الغس صحيح بيه عليها طيب وكل ما اوجب الغس اوجب الوضوء غير الموت يعني كل ما اوجب الغسل معلوم انا واجب الغسل الجنابه كده كده بس الوضوء بيخش بيه اخره يعني الحاصل اصلا هو في حاصل ايه أنا لا يمكن ان يكون ممكن أنا يكون ممكن ان يكون ممكن ان ما ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون طيب ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان في ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن طاهر. يكون ممكن ان يكون ممكن ان مش بنزكر حاجة مشاكل دخلت حمص مش زكر لكن اليقين عندك هو الطيب والمضون تأتي على هذا اليقين تأتي على ايه؟ طيب اليقين عندك انك دخلت حمص مش بنزكر رجعت الضيف يبقى اليقين عدم على ذي يبقى أنت تأتي على ما قد تأتي على ما قد إذا طلع مدون علم قال في الشرح يقول إذا وقت وجاء حدكم في أطيب شيء فاشك أو فاشك فاشك عليه أنا خلاص مش هنلاه فانا جوز من المسيح حتى يسمع صوت لو اي ريح حد دي دلاله على كده المقصود منه اليقين وانك لو ممكن تتاكد ما تسمعش يبقى برضو ازيكه الطهر المقصود اليقين بيه بالحدا لو شكك الحجة لا الشك لا يؤخر لا يؤخر الوضوء ايوه على محدث الصلاة حديث ابن عمر ده بقى لا يقبل صلاه بغير طهور ولا صدقه ولا صدقه بغير وضوء من, من, من غريبه اجانبري واسع المسلمين كده وتقوى شوكتهم ودي من اعظم مصادر الدخل للمسلمين بس للاسف مؤشر اليامين لسه بادئ يعني في حال القطاع وفي العمل الاثنين في كسل والله هذه الامه فرص متكوحه حضرتك الايه نشاط الاسلام والعمل المنظم الاجتماعي اعمال كلمه الله في الارض كنا عايزين نرجع الاسلام ونرفع شريعه الرايه العربيه والله انا اوصل شريعتي لكن للاسف كده رخيش شويه ويكسر كسر شهر ينشط يوم ويكسر شهر وواحد ينشط والثاني لا، واحد مش عارف انت كان مصطفى الله في خلق شهور فعشان يا فرص يتعلم ونعلم الناس من الطلاق نعمل عمل دعوي منظم عشان نرجع الاسلام عشان تقرع اعيننا بدين الله وقد علت رايته، وقد اقيمت شريعه الله في الارض تقرع عيوننا بهذا تحتاجنا رجال صح مع هذا ضاع علي. يعملون عملا منظما ومجتمعيا مرتبا وجادًا كل أحدهم الواجب عليهم يطرع عليه مش بنوع للجانب نتغفل على بنا في أرض أما أننا نكسل ونقلق إلى برض دي مشكلة جديدة وخطيرة حسنا الله مسلم وقال لا تعود إلى اسمنا الغابرة مثال جسلنا وتفريطنا في هذه النعمة التي بل ما الله علم بها فإن رحمة الله يحسن يعني مثلا كل هذه الأعداد ما المانع عندنا تعادل جديد في الدعوة ونحن نعمل معنا فقط نعمل إدارة خطابة ودعوة مش غايب عشان نكملها نقول العازي سجل اسماء والعازي انطابط أنا عندي مئات لو كلهم دول دعوا في صفحات المساجد انت بتعرف انا ازاي وتروح المسجد بتاعك في ادارة في بيتك وفي عزبتك وقريتك وما تنتك وفي حيك وشارعك ثم تعلم الناس وتقوم بالواجب عليه وتتعاون انت اخوانك في عمل الاستباع والعمل الطوارع والولاد اللي في الجامعة والشباب وتعلم ده وتعلم ده ونوسع قاعده الايمان اي والله ما بينا إذا منهجنا أصل هذا الملك بعض الصفية في التغيير. تغيير ملء الأنبياء تغيير إيه اللي في العمل السياسي عشان تحقيق بعض المصالح وضرب بعض المفاسد وبعض الفوائد الأخرى لكن الملك الأصيل اللي لنا وتعليم الناس وحبيات الناس, الناس وتغيير الأمة لأن الله لا يغير ما مملة حتى لا يغير ممل فسلا وحتى نقيم فيه ما ترى وتعالى حاجة عجيبة إخوة أعم كلاس مش لين تعليم لا هذا دوران تعليم وغيره تبع الناس مزجرش طيب والناس تجي تتصل تشتكي في المساجد الناس تشكوا من القرى ومن المدن ومعش حد بيقولنا لنا دروس وحدش بيعلمنا ودينا في المكان دا بيه فيه جيه عشر إخوة في الناس بمشارة ليه ما تعلموش الناس ليه ما تعلموش الناس ليه ما تعلموش الناس والله يدارك ليه ما بلغوزع ومن الحق لخلق تيجي يجمعنا من لب عقيلة وآداب القرآن تين كلام دين الائمال كبير وحكيم وقايم على موابط وأشياء واضحة ومع الشمس والثانت بفضلات الواقع ألبد أنه ده ملك الحق والصواب ومع ذلك يسيرنا نجس ونأخذ إلى الأرض متى نقلق من غفلاتنا متى شوف نظم نظموا أحد حاجة عديدة لكن طوية هي فايزة لأن نصيب في البوزية دي كلها أبدا مش مشكلة نحن نحن نجد الأول نحن نجد الأول نحن نجد الأول وروح كل مكان سبا خريم ماذا تسمع هل نظموا عم اخر ايه اللي كتاب الكتب ده عشق مصطفى غيال كتاب الأساس والبوليان ده لأس كتاب وكتاب الأساس كتاب الأساس والسنو ها الأساس كتاب الأساس والسنو وكان مصابق على بحاجة تاني تملك كل أسين عزين يعني, يعني لابد وتكتشف في كل مكان في الأرض انا توالي نحن حتى حتى نقيم دي الله. كفانة كسر في بباض كفانا كفاك ربنا كرمولك عايزين بقى قوية في حاضر بس على ظلمه مزيد تذكره عز علي وانا بقرا من الجلول واتذكرت ان الامه الله الغلائق ودي من مصادر الرزق عند ام محمد عامل الاتصاد يتكلم في الاقتصاد والمشاكل الاقتصاديه ومشاكلنا مشاكلنا محلوله تشاكلنا محلولة عندنا مصادر عظيمة للداخل مصادر عظيمة جدا شفتوا مال الداخل حاجة عديدة <تبه> طبعا قلنا القرى في <البيترونة تبه> الصعيدة فيها هم مسلمين بس عبوسيا النامي محمد كل اسمي النامي للأسف نحسي العموم الجاد هذا أمر عام وكبير جدا ولما محتاجة فعلا ده حقيقة ديه حقيقة يا جماعة بقنا عايزين اكتئاب عايزين جدية زين عامة دي لا تبارك بتعاهد وعلى كلمة الله في الارض ومضيعش وقت بقى يعني فاضيين بقى وقت في بعض القضايا الايه اللي, اللي بيصيرها بعض زي اللي لسه بيغني نحب بركه الولي امر لسه مش عارف يا عم, عم, عم, عم خليه كل الولي امر عندك مصلحه حاله عملت كتير على الالم المظلوم بقت بقت معايا ازاي ايه رايكم كلامنا فارق ان هو ضيع شويه وقت لو ضيع الوقت ده دخل الفكري وخان المنهج حد الرب يصب على السبيل وكان مخبلك على ربي وحق حره دي والله عاش الولي امر وكرمه ونسى احنا الكلام في ده وليه هو كلام فارغ وكلام مخالب وكلام يصولنا وضائي فهي بلدار شوية احنا كده؟ افتار الشغالين اللي فيت الناس المناصر مالسلامة من والعافية منها اه يعني مثلا مكنيش واحد ومشي بادة ومحن تغير في بعض الناس ينتسبون للسرفية لكن يقولوا كلام غريب جدا والله لا لا يا متر ولا, ولا قطوة الحاكمية ولا وحاجة غريبة وحتى ما يقولوا يقولوا يا جماعة ما لك كلام أحمد شاكر في الحاكميه ده كلامه السلفيه المعاصره وادي كلام اللي شرطي دي ابو والد ده وادي الديباج وادي التعاوني لطيف وادي وادي الى اخره فالكلام وهمه جيب بعض الكلام يوصل على غير محله واخد بالك وهكده ده كلام مش غير ضيع مسد خلاص حصل في شويه ضايع شويه غنين ضايع الوقت او مشروعيه العمل السياسي قليله من طائده وفي فرق بالوقت. دعوتنا دعوه شاملة شاملة دي كانت عبودين وقت وبرضو حتى العمل زي ما يفيدنا فتحنا ابواب وقرى بس محتاجه ياخد رحتها للعلاقات ومتعلم الناس وابواب كثيره جدا للناس ولما يجينا ناس يخشون الحزب لسه نعلمهم دي فرصه جانب حتى يتعلم علم العقيده والدين والتوحيد وده وصل لهم في العالمين تبارك وتعالى زي ما اخبر الفوائد التي يعني الكثير بفضل الله عز مش راضينه مع وقت ويعني خباك انه ناقص افكار بناء باسم ابو عبد السلطان على ابو طونيار ومراد مش فاضي له فيها جدية عشان شغل بنتعلم عشان نعمل ما تعوش راس اللي حاطه فيك اطلع الوقت تخش مثلا على النت غريب الله عن مين حاطه خدت بالك معايا ازاي تجيب لي فكره ماده العلوم والاحياء الجديد تجيب لي مش احنا وقت عايز الناس لكن وقتك مع ايه؟ مع كل الناس يجب ان نتعلم في من الناس اللي نتعلم عنده هناك واحد مثلا ان نتعلم عنده هناك من يجب ان نتعلم ان هناك من يجب ان هو لا هناك من يجب ان نتعلم لا هناك بيع يجب ان نتعلم ان هناك من يجب ان نتعلم وقت مع من في ناس نتعلم ان معاها الرجل الثاني ان نتعلم من يجب ان نتعلم ان نتعلم ان تبدا حكم مجبعة الدعوة من الله ومهاجد الحق للخبر <تصفيق> وليه روب عليك منك ولا يا تعادي تعادي وليه أخوة ضروراتي المساجد الخوارج علشان مثلا يخوة دي في المساجد ويبتع دعوة عايز يعرف تمام معمولة عصر المساجد, المساجد. المساجد أو أو المركز وهنبدا نتكلم في لقهم قلعات هنعمل حاجة بقى إن شاء الله نعمل أمام مرة كده دورة دعوية نقعد نتكلم فيها زي ما انت كنت وتحضر الموضوع ازاي ونشوف حد الناس ازاي نتكلم ده كله مع بعض باذن الله طيب والطواب برضه كان ونفلا قبل صلى الله عليه وسلم قام في صلاه إلا أن الله بعث فيه كلام طلاب ايضا اشراط لها الايه متفرج قلب الهدوء ده على القول الراجح لكن في خلاف في مساله بالإيه؟ يعني في تفسير فعلا أخشيركم بها دونك تجمع حياتي مع بكتبه حياتي المروح الحق ومس المصحف بمشاراته بلا حائل بس المصحف بمشاراته بلا حائل هذا هو القول الناجح لحديث اللي أخبرك لا ينص القرآن إلا طاهر لكن لا مسؤول للمطهرون قال رايح للملايكة بس شيخ السابق الدائمية قال إنها دالة أخبرك كنت إزاي؟ إنها إن دليل على منع نفس المصحف بمطهر إبن المتاليم قال ان اذا كان الكتاب لوح محفوظ فيه مقادير الخلق لا يمسونه مطهرون فما بالك بالكتاب الذي فيه كلام الله على قال قالوا واولى قال هو اولى من اينا الاشرف كلام الله من الامر بثبات مقادير الخلق قال في القران بس الملا طبعا لمسوا وطهروا بعد طلعت ان ايه المقصود الطهاره هنا اللي عكس الايه اللي هي من كل لكن يرد على هذا بان ان الطهاره في عرف الشارع ليست الايه المقصود بها الاسلام انما هو الخطاب موجه في الاص المسلمين ويقصد الطهارة الشرعيه به الطهره الشرعيه وهذا المعروف في في عرف الشارع إنه إذا كده الخطاب موجه المسلمين يعني ولد جاءت الطهره المقصود بها ماذا حدث اكبر او أول او اصغر لو مريض بقى لو مريض ده محفظ من لا. لو كان في بشقّة شديدة نعم. أي زين؟ لو في بشقّة بشقّة هنا يوصل على من الاستقرار. لا، معنويك على المبوب. أي نص؟ دون محمد محمد معنى النص المبوب دون صارت وضفيه. اللي هو اللي هو لما سرهم طهروا. على أنا لكن لا سر القرآن هو النص. ده يمس القرآن اللي طاهر هو ده يمس ده اللي به احنا بنقول اللي ده من ايه فرح بنقول دي من باب ده كنت باب في القرآن لكي نوعهم محفوظة بسولة مطهر ونحن ايه مقادير وخلق كلامهم ويه أشرف واعب فرحبت هو لا يوجد شيء يمكنك ان تتعلم من اجل ان الخطاب من اجل ان في من اجل ان تتعلم من اجل ان تتعلم من اجل ان تتعلم من اجل ان تتعلم من اجل ان تتعلم من اجل ان تتعلم من اجل ان تتعلم يمس اجل ان مسلم من اجل ان تتعلم من اجل ان تتعلم بعض المشاهد من ما حملش بصحه ثاني سنه وعمل معنا العرب ان هو هذا والحق في لا والحكم ماحكم فاجاز ان احنا ما دي مسألة خد موجود ما دخل اف بس انا كلامك على راجع وكلامنا ان 4 في المساله لكن لو على راجع ما ما الشنسه دي نقوله ده اتفقنا ان 4 هو ما ذكروا لكن في خلاف كده فاهم في خلاف فيه في لحد الجور انا باخد بس الموضوع مخيل ما بينه لا الراجل راجل حاجه ماذا؟ ماذا؟ ماذا ماذا صحيح, صحيح يعني, يعني ان هو او كان اخبارك المزاج على علم من وكذا وقاضل وفيش اخبارك لكن لو هو ما يعلم في حب اخبارك او كان اخبارك او طيب ويزيد من عليه اه اه غسل اطراقة التلوان ان عليه غسل علي جنابة خلان ايه اطراقش القول راجع لحال تخرق القران صح لكن تبسو بحق تبسو ايه لا لا بحق لكن لوزه تقع كل ده مش ملك جنابه انما تقرأ القرء بحاله اختيارية وقليله وعريضة بخلاف الحي هذا ايه, إيه اخبارك لازم اختيارية وتكون مدفعه القول راجع على حال تخرق ولكن تبسو بحق وهنقف في المسجد مين الوضوء ولا شغل العابين سبيل هتبقى دي زائده القول راجع لوزه ايه اخبارك 1000 أه... أه... يعني مش بس بلا لكن عشان يصلي. ولو بلا وضوء لكن الاسباب عشان اصلي ولو بلا وضوء اما الجنب طبعا اول حائل في خلاف طبعا الجنب لو حالته سريعه لو اغتسل او اتاه لو كان عاجزا عن الاغتسال اما الحائط ففي خلاف الجنب شاف المسجد يقوله والخلاف قوي وفي ادله هنا وديله هنا بس ظاهر عشان إيه ولو كانت لمصلحه راجحه ويامن المسجد ان يتلوث لا طارع علمه غير فلا بلع من أن تلبث المزمز أقول قولي هذا